الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات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 يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير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 صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما